الحمد بارئ النسم وخالق الخلق من عدم نجا نوح في السفينه من الغرق الذي عم وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم لا يخيب من قصد بابه وام ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم اله له الفضل اذا انعم تم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الهادي خير من حضر النوادي وأبر من ركب الخوادي وفاق الليوث العوادي قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرفت برسالته المنائر والمنابر بعث ومعلم طريق الإيمان قد عفى ونوره خبا فأنار ما خبا وشيد منه ما عفى وشفى بكلمه التوحيد من كان على شفا اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله الاطهار الابرار وصحبه المصطفين الاخيار ومن نهل من معينه السر المدرار ما ناح الشادي وحد الحادي يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الايك ساجعه الربى يا رب صل على النبي وآله ما امت الزوار مسجد يتربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامه تبلغون المطلبة صلوا على من ظللته غمامه والجذع حن له وناصرت الصبا يا ايها الراجون خير شفاعه من احمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب او تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هموا هم جادوا على وضاءوا حموا زانوا هدوا فهموا على الست الجهات الانجموا والتابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم أما بعد فنظر الله هذه الوجوه التي احسبها فيما يرضي الله مسرته مستبشره ومما يسخطه باشرة متمعره تواردت إلى الخير توارد القطى على منهم لا مقصرة ولا وانية ولا مغبونة سيوف مأثورة تروع مغمدة ومسلولة تحدثك عنها سيماها وتنبئك عنها عيناها ففي وجهها عنوان ما بين أضلعي ورب لحاض نائب عن تكلمي وبتحية الإسلام أحيي هذه الوجوه تحيات دونها عبير السحر وإن كان قريبا وعنبر البحر وإن كان غريبا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيات طيبات زاكيات تغشاكم وتنفح الطيب في مقدمكم وممشاكم تحيات إذا زفت أثارت أريج المسك او ريح القزامة مع ضراعة الى الله ان يزيد توفيقكم وان يجعل السداد رفيقكم من أخ فخور بكم شفيق عليكم يرجو أن يكون نصحه لكم هدى وشانئكم لكم فدا فما ضاءت بغيركم الليالي ولا تمت بغيركم الأمور تميد بحسن لقياكم صدور وتفتر المباسم والثغور ويستاق الفؤاد إلى لقاكم فتغشاه المسرة والحبور وليس يقاس حبكم بشيء وهل وشل تقاس به البحور خطبتم حسان العلا فتيه وسقتم لها الغالي المدخر فهل من يبلغ عنا الاصول بان الفروع اقتدت بالسير محى ظلمه الياس صبح الرجى بكم ايها الفلق المنتظر ايا رب, أيا رب عاملنا بلطفك اننا نرى بجميل الظن ما انت فاعل اعذنا من الاهواء والفتن التي اواخرها توهي القوى والاوائل وحبب الينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والاهواء يا خير عاصمين معشر الاخوه لا يخفاكم أنه ثبت بالنقل أن الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن كما صح في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه وجزيرة العرب جزيرة الإسلام بكعبتها المشرفة ومدينتها النبوية مهبط الوحي ومحظن الإسلام وقبله المسلمين ومهوى أفئدتهم تتعرض لأخطر مرحلة مرت بها منذ أن جمع الله شملها بالإسلام من تربص يهودي صهيوني رابض في فلسطين الجريحة شمالها وتربص نصراني صهيوني قد تدخل في العراق شرقها مشرئبا لها إلى تسرب لأهل الأهواء المنافقين في بعض مساربها إلى أحداث داخلية مرفوضة تخلخل تماسكها وتهدد وحدتها وتسهل على المتربصين بها في الخارج مهمة اجتياحها زادت طينها باللا ومرضها عله والله يكلأها وإيانا بمنه وعلى هذا معشر الإخوة فإن استقرارها مسؤولية كل مسلم يحمل بين جنبيه قلبا ناصحا للمسلمين فوحدتها على الحق وحدة للمسلمين وقوتها في مواجهة الباطل قوة لجميع الموحدين وهذا يتطلب من كل ذي عقل ودين أن يبرأ من استباحة حماها وهدر حرماتها وأن نوفر كل قطرة دم وقطعة نقد وخلجة نفس وخفقة قلب وحركة ساعد لمواجهة العدو الحقيقي الصهيوني الصليبي الذي يتأهب للانقضاض عليها وهي آخر حصن يمكن أن يستعيد المسلمون فيه عافيتهم ويستأنفوا مسيرة دعوتهم كف الله بأسهم ولم يجعل بأسنا بيننا بل بينهم ويتحتم أن نعلم أن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما اعزنا الله به أذلنا الله ونعمل في ضوء ذلك على هدى الله أقول هذا والأمة اليوم بعمومها تمر بمرحلة عصيبة حرجة وخطوب شديدة فها هي المجازر والفضائع والفجائع والفضائع صيحات ولوعات آهات وأنات وصرخات مساجد تهدم على المصلين وبيوت تدك على الآمنين في فلسطين والرافدين بل في غالب بلاد المسلمين تلك الفجائع لو يمر حديثها بوليد قوم شاب قبل المحملي في عالم يقف مع الظالم يشير ويبارك ويعين ويشارك قد يممته المخازي فهي نازلة منه بحيث تلاق اللؤم والذام كأنما أنفه من طول سجدته في حانة الغدر حرف فيه ادغام تداعوا عليها فصارت كأنها قصعات طاب مأكلها وقد تداعت على أصنافها الامم ثم ابتليت أخرى بمسوخ في كل محنة يبرزون يكثرون النعيق ويتابعون النهيق في ضجيج وعجيج يغسلون النجيع بالرجيع ريحهم ريح كلاب هارشت في يوم طل يدفعونها للانغماس في مستنقع عدوها بمره وشره لأنهم عبيده والعبد وما ملك لسيده حاروا عليها أغوى من غوغاء الجراد بل كانوا كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الزمين رموها بسهام من قوس واحدة فأصابوها في مقاتل عده في حدة ولو أنه رمح إذا لا ولكنه رمح وثان وثالث ولم تزل الأحداث تتتابع والصراع ينتقل من طور إلى طور وهي كأدوات التصدير يسبقها حرف الجر فلا يعمل فيها فإنك لو رأيت عبيد تيم وتيما قلت ايهم العبيد ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود أقام دليلا لا يكذب على أنها لم ترث من قبيلة امرئ القيس إلا الخلق الذي مدحها الشاعر به فقال وأمثل أخلاق امرئ القيس أنها صلاب على طول الهوان جلودها فهي نائمة من أجفونها لم تتمثل من سنن الله إلا أنه جعل الليل لباسا بح الحادي يا حادي الركب هل في القوم يقظان لب الجماد وما لباك انسان لو كان صوتك في الصحراء اعشبها وصار للصخرات الصم اذان فلا الاذان اذان في منائرها اذا تعالى ولا آذان اذان تضارب بلا ربح وفي بهيم الليل لا تبحث عن صبح شعر عدوها بخلو غابها من اشباله وميدانها من ابطاله فتجراوا حفظوها شعرا بلا روي وفكرة بلا روية فأخذوها ارتجالا حسبوها عمدة في التركيب الأممي فألفوها مفاعيل وأحوالا فأعربوها إعراب الفضلات وعاملوها معاملة المهملات راضوها على المهانة حتى لا نجانبها فصاروا لا يبالون برضاها ولا يأبهون لسقطها علموا أن غضبتها غضبه عاجز لا تبكي ولا تنكي أخنى الوهن على الفنن أبدله صابا بمن يشهد بذلك الواقع والتاريخ والخبر صارت كلفظة شاعر يؤتى بها لضرورة الأوزان في كلماته وما ظلمهم الله فقد قضى الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ويمينا بره لا حنز فيها ولا تأميل لو أن الأمة فهمت القرآن على حقيقته وقامت بحقوقه كما جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم واستثمرت العقول المهتديه بهداه لكانت شمسا لا تحجبها الغرابيل ترفع الاشكال وتزهق الاباطيل لكنها حادت فعوقبت بما كسبت فعلى نفسها جنت داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤوا ومع ذا فما زالت الرصافة منبت حصافه وما فتئنا نلمح وراء كل داجية نجمًا يشرق ونسمع بعد كل خفتةٍ صوتًا يخرق يهدي الحائر إلى مهرج فإن الليل بظلمائه فوق الروابي واعتزى بالرياح وصار كهفًا مرعبًا مظلما فبشر الدنيا بنور الصباح وعليه فإن علة العلل في الضعف والوهن هي ضياع الحقوق وعلى رأس الحقوق المضيعة توحيد الله ووالله لطلوع الشمس من مغربها وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب من رجوع المسلمين إلى سالف عزهم ما دام فئان منهم يقفون بين يدي أهل القبور بلا نكير كما يقفون بين يدي العزيز الغفور والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم لأن الله قضى ولا راد لما قضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن فيا شديد القول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام ومما ضيع من الحقوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شوهت بين غلو الغالي وجفاء الجافي وهي نص حديثنا الآتي بثنا على ضمأ وفينا المنهل وحي النبوة والكتاب المنزل والداء منا والطبيب أمامنا يصف الدواء لنا ونحن نعطل لهذا كانت هذه الكلمات بعنوان نفح الطيب في محبة الحبيب حداني إليها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب شيئا أكثر ذكره وأفاض وأطنب كيف وقد حكم أن المرأة مع من أحب؟ إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم لكن إذا سلك المحب سبيله متاسيا ولهديه يترسم إنها لمع نقدمها لمن أحب رسول الله فأحب هديه وسنة تقول له عض على هديه وقف اثر كالنعت يتبع دائما منعوته في وضع صيغته وفي حركاته إنها ندب تفجع تقول واضيعة أتصبح محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فئه حيدة عن دينه كيف لا أدري لماذا ربما أنني يوما عرفت السبب عالم يدعو بدعوى جاهلي وليوث الحرب ترجو الأرنب إنها وخزه لعلها تثير الإحساس عند أدعياء المحبة من رأس مالهم التجيل والأباطين من أحكم الحيلة على العام فخدروهم وزعزعوا عقيدتهم وأفسدوا فطرتهم وأظلوهم ثم اذلوهم أرادوهم أن يعبدوهم من دون الرحمن وهو ما يأس منه الشيطان لصوص ويزيدون على اللص وما يزيدون إلا في النقص أنهم يتلصصون باسم الدين فنسبتهم إلى المحبة والسنة كنسبة عمر الذي قال فيه الشاعر ارفق بعمر إذا حركت نسبته فانه عربي من قوارير لا جرم أنهم أدعياء من قوارير لا يحسن أن يرفق بمثلهم على النحو الذي دعا له الشاعر الهازئ فعمرو ما ضر أحدا بادعائه النسبة العربية أما هؤلاء فضروا بل أضلوا ثم اذلوا فمن الرفق بالأمة وبهم أن تكسر القوارير لينكسر معها الظلال والإضلال يا غافلا حتى متى تتوهموا والفعل يفضح ما تقول وتزعموا إنها صيحة تقول يا مسلمون لسنة الهاد ارجعوا واسترشدوا بدروسها وتعلموا هل ضيع الإسلام إلا قائل أفعاله تنفي المقال وتهدموا وهي كذلك شجم في حلق كل مغرض افاك يرمي من أرسله الله للناس رحمة بالجفاء والقسوة والإرهاب والغلّة هول هائل وقول لا تسعه لها القائل فويل لهم من وصفهم أشرف الورى بما من عندهم والتزعم وهل انكروا إلا فضائل جمة وهل يبصر الخفاش والنور ساطع كلمات لذلك الموتور الشعرور حامل لواء حملة مليون ضد محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد تقول له قع أنت ومن معك أو طيره فإنا نعرف قدر نبينا ونحن له فدى ومعه على الهدى ولو في سم الخياط أو على مثل حج الصراط كلمات عبر عنها أولنا ويقولها آخرنا ومات عليها سلفنا ويلقى عليها الله خلفنا بإذن ربنا وحسان إمامنا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وطاء نقولها إنذارا ونقسم لو دعواك شخص وانتمثلت لصبت عليك اللعنة المرمح التي وهل ينفع الإنذار من ضاع عقله وما معه إلا صورة النحم والدم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سما ووالله وتالله وبالله لو تحولت أنت ومعك رعاع الأرض إلى زبالين لتغبروا على السماء لبقيت السماء هي السماء صافية متلألئة ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوس من أثاروه فمت بغيضك ومن معك إن الله زكاه وكفى زكاه هديه ونطقه وعلمه وفؤاده وبصره وخلقه وشرح صدره ورفع ذكرا ووضع وزره أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع فما أنت وما معك جعلتم فداء أجمعين لنعله فكلكم من جيفة الكلب أطلروا وكلكم منها أذل وأحضر لأن الذي جئتم ضلال مزور تمارون في المحسوس ولا يماري في المحسوس إلا ممسوس فالحس يشهد أنه فاق الورى خلقا وحلما عين إلى العليا سمت أذن عن الفحشاء صما الروح تكتم حبه لم تستطيع للمسك كتما فهو الذي لولاهما ملئت بيوت الله علما شهد الأنام بأنه ما مثله عرما وعجما من ذا يساوي علمه بالبحر إن أمساق ضما لا يستوي البحران ذا عذب وذاك الملح طعم من لم يغترف من در بحره ولم يعترف برفيع قدره سقط قدره وهانت نفسه إذا ما أهان مرء نفسه فلا أكرم الله من يكرمه والله يا معشر الإخوة ما هذه الكلمات إلا لبنة في بناء وقطرة في إناء فمن لي بخوض البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب فلو أن أعضائي غدت ألفنا إذن لما بلغت في القول بعض مآربي ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي من أنزل القرآن في أخلاقه ماذا عساي اقول فيه من المدح الا حسبي من القلاده ما احاط بالعنق ومن السوار ما احاط بالمعصم فلعلها أن تكون غيذا على جدب وفراثا على ظما يزداد بها المهتدي هدى ويبدل الجافي انفا والبعيد قربا والغالي قصدا واسال العظيم ذا السلطان الامن من مكائد الشيطان وان تكون قلصا بلا ريا لوجه من له السنى والكبرية وان يثيبنا بها لطفا اذا حللنا الاجداث ويكفينا الاذى أقول والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يعان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محبته محبته أصل إيماني وواجب شرعي وبغضه ناقض إيماني وفساد اعتقادي كمال حبه من كمال الإيمان ونقصه من نقص الإيمان قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين والله ما محبته كلمات تقال ولا قصص تثار إنها عمل قلبي من أجل أعمال القلوب وعاطفة يجدها المحب في قلبه تدفع لاتباعه وإن تفاوتت لقوة الإيمان وضعفه إنها رابطة من أوثق الروابط التي تربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل إرادته متوجهة لتحصيل ما يحب الله ورسوله وهي مع ذا محبة تابعة لمحبة الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فليس في الوجود من يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله وكل محبوب سواه فمحبته تبع الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله روى البخاري من حديث ابن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال له عمر بحسب الطبع يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وهو الصادق المصدوق وإن لم يقسم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر فتأمل عمر وتفكر والتفت وأدرك بالاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه فهو السبب في نجاته فبادر فقال قول صدق فيه بدائع ما درى أهل البلاغة مسمون قال فإنه الآن والله يا رسول الله لانت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي عرفت الآن فنطقت بما يجب يا عمر كما يقول ابن حجر نعم معشر الإخوة حتى يكون أحب إليك من نفسك وذلك مرتقا عال لا يصل إليه القلب إلا بمجاهدة طويلة وترويض دائم ويقظة مستمرة ورغبة تستنزل عون الله فما تعثر مطلب أن تطالبه بالله ولقد ضرب الصادقون أروع الأمثلة في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس ففي الحديبية يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريس يخبرهم أنه لم يأتي ومن معه لقتال إنما جاءوا عمارا انطلق عثمان وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع عثمان قال المسلمون هنيئا أبا عبد الله لقد استفيت من الطواف بالبيت فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت فعن حبه حدث عن البحر إنه لبحر ولكن بالمعان سيابه لقد كان عثمان يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك ويستشعر تهديد الله لمن قدم على تلك المحبة أحدا في أشد آية نعت على الناس ما لا يتخلص منه إلا من تداركه الله بلطفه فقال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 فانظر كيف قرع الله من قدم تلك المحبوبات على محبته وتوعدهم بقوله فتربصوا ثم فسقهم بتمام الآية وحكم أنهم ممن ضل ولم يهده الله إن تقديم حب الله ورسوله على كل شيء عقيدة لا تحتمل شريكا لا حرج فيها من الاستمتاع بطيبات الحياة على أن يكون العبد مستعدا لبذلها ونبلها كلها إذا تعارضت مع حب الله ورسوله وجهاد في سبيله ولذا جاء في إسلام طلحة بن البراء رضي الله عنه أنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدن منه ويقول يا رسول الله مرني بما أحببت والله لا أعصلك لك أمرا نطق اللسان عن الضمير والبشر عنوان البشير فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو غلام صغير ثم قال له اذهب فاقفل الأبك فما تردد وانطلق ليفعل وحاله دعاني إلى الجل فقمت مبادرا وإني إلى أمثال تلك لسابق فإن كان عصيانا قيامي فإنني أردت بعصياني إطاعة خالقي فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال أقبل إني لم أبعت بقطيعة رحم نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لتلك المحبة اولا لحب الله واصطفائه له فهو خليله الله أعلم حيث يجعل رسالته وثانيا لأنه رحمة للعالمين فعموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما من قتلهم من المحاربين له فذلك لهم رحمة لأن طول أعمارهم في الكفر تغليظ للعذاب عليهم في الآخرة وأما المعاهدون له فعاشوا تحت ظله وعهده وذمته خير معيشة وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان حقل دمائهم وأموالهم وجريان أحكام المسلمين عليهم فهو لكل أحد الرحمة وإنما بعث رحمة هو رحمة للناس مهدات فيا ويل المعاند إنه لا يرحمون وثالثا لكمال رحمته ورافته بأمته خاصة عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ثبت في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي أمتي ثم بكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك جدير والله بمن كان على مثل هذه الرأفة والرحمة أن تتوجه قلوب المسلمين إليه وقد كان ملكت سجاياه القلوب محبة إن الرسول إلى القلوب حبيب، وكيف لا يكون كذلك وقد قضى الله أن من كتب له محبته أحبه أهل السماء بأمر الله ثم وضع له القبول في أرض الله كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله فيا عبد الله إذا كان هذا الشأن في عامة عباد الله فاولى الناس بهذه المحبة أفضل خلق الله رسول الله صلى عليه الله ما هب الصبا وغرد الورق على جرى الربا ووالذي نفسي بيده لقد تحقق هذا وأضعاف أضعافه فلم تعرف الدنيا رجلا فاضت القلوب بحبه وفدته بالغالي والنفيس مثل ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أهل مكة من الحرم ليقتل اسيرا مسلما محبا صادقا ويرفع على الخشبة ثم يقال له ننشدك الله أتحب أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنك آمن في أهلك فقال والله الذي لا إله إلا هو ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واني جالس في أهلي من هول موقفه وشامخ حبه لم يدرك السم البيان وأكتموا لا عجب فإن الذين ناصبوه العداوة لم يملكوا أنفسهم من سيطرة الإعجاب به صلى الله عليه وسلم نطق العذاة بفضله لظهوره كرها وقد حرصوا على إخفائه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقول اليهودي حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة والله ما وجهه بوجه كذاب حاله فهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء وقالت الضعينة المسافرة حين رأته لأول مرة لقد رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه إن القلوب إذا طوت أسرارها أبدت لك الأسرار فيها الأوجود معشر الاخوه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغني عن حبنا لا فلا يزيده حبنا رفعا ولا يبخس بعدمه منزلا فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وقوله. من أحبه كان له هذه الثمرات اولا الشعور بحلاوة الإيمان تلذدا بالطاعات وتحملا للمشقات وايثارا لذلك على جميع أعراض وأغراض الحياة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وللإيمان حلاوة في القلب لا يعبر عنها إلا من ذاقها فاللهم لا تحرمناها ثانيا أن محبه سيكون معه في الآخرة وكفى بها من ثمرة عالية في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال لآخر أنت مع من أحبب ورد البشير بما أقر الأعين وشف النفوس فنل نغايات المنى فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بذلك يقول انس رضي الله عنه فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرض أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم عبد الله إن أردت اللحاق بهم فأحبهم وسل طريقهم وابذل غاية جهدك واستفرغ وسعك إن فعلت كنت معهم ولو لم تبلغ عملهم يا رب فجمعنا معا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسؤدد معشر الإخوة ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة ما فإن كنت في دعوى المحبة صادقا ففي شرعنا برهان دعوى المحبة وفي شرعنا أن المحبة طاعة وسير على منهاج خير البريه فيا عبد الله قلب ناظريك في هذه الشواهد والبراهين فإن توفرت فيك فأحمد الله وسلف ثبات على ذلك وإن فقدت بعضها أو كلها فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس فلا خير في قول دون حجة ولم تثبت الأقوال للعبد هكذا ولا بد في إثباتها من أدلة شاهد المحبة الأول الحرص على رؤيته صلى الله عليه وسلم وصحبته حيا وميتا من أحبه حقا رغب في صحبته وحرص في الدنيا والآخرة على رفقته لو خير بين نعيم الدنيا بحذافيرها وبين رؤيته ما آثر شيئا على رؤيته وصحبته وحاله خيالك في ذهني وذكرك في ثمي ومثواك في قلبي فأين تغيبك؟ ها هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يجسد ذلك في حديث الهجرة كما ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في نحر الظهيرة مستخفيا في وقت يلود فيه الناس ببيوتهم من شده الحر فلا يتجول في تلك الساعة في الطرق سوى السموم والسراب ويقبل على الصديق وذلك في نحر الظهير وساعة زيارته في مثلها لم تقدم فصاحت له اسماء إذ بصرت به تقول أبي ذا جاءك المصطفى السمي فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي لماذا جاء في غير مقدم وبالغ في إكرامه ثم قال يا رسول الإله الحق خذ في التكلم فقال أزل عنك الصواحب قال لا يضرن فهن الأهل لا بأس كلمي فقال له إني أمرت بهجرتي وأخرج من بيتي لطيبة فاكتمي وقال نعم إذ رام صحبته له فعين أبي بكر شرورا همتهمي الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاندفع يبكي فرحا وقمة الفرح أي يسع ببكى إنه حب صادق أفرزه إيمان مزن بإيمان الأمة فرجح بها فصار يرى المخاطرة مع الرسول قربة وشرف، يعبر عنها بالبكاء، فعلمت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا تقول عائسة رضي الله عنها والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي يومئذ وحق له ذلك إذ صار ثاني اثنين فائزا برفقة خاتم النبيين فكيف يملك العينين حاله كيف السبيل لكتم أسرار الهوى ولسان دمعي بالغرام يترجم وها هي الأنصار تجسد المحبة في أبهى صورها في استقباله عند هجرته كب مدى الأيام ينشر ذكره ويذاع في كل البقاع وينقل لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة صاروا على طريق مكة يترددون يغدون كل غدات إلى الحره ينتظرون حتى تغلبهم الشمس على الظلال وبحر الظهيره يؤذون فيرجعون وما زال الموكب الميمون يسير يصبو إلى بان العقيق ورنبه وعراره وأراكه وبكامه وحال الانصار في انتظاره اقبل فتلك ديار طيبه تقبل تهديك من اشواقها ما تحمل القوم مذ فارقت مكه اعين تابى الكرى وجوانح تتململ يتطلعون إلى الفجاج وقولهم افما يطالعنا النبي المرسل وفي ذات يوم وقد عادوا الى بيوتهم غير ايسين واذا بيهودي يصرخ يا معشر بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون خف الرجال إليه يهتف جمعهم وقلوبهم فرحا أخفوا وأعجلوا لو يقدرون مشوا على وجناتهم وعيونهم فضلا عن الأقدام تلقوه وقد تحولوا إلى مشاعر تقله تضله تتوهج من حوله فما لبهم ذات اليمين إلى قباء لينزل فيها في بني عمرو الشمي نزل في بني عمرو بن عوف فما نزل بها مثله من ضيء نعمت قباء به تحتضنه كامه وتبشر به من أمه مكث بها بضع عشرة ليله وحال من في المدينة مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بنسيم هب من في الربا عبق الأرجاء طيب دلني أنه من طيب سكان قباء ثم دفع إلى المدينة في يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله أبدا المدينة في تلك اللحظات تتيه بالمشاعر تتزين للقاء من طال الشوق له فيكاد من فرط التشوق عندها ترب الصحاري يستخف فيورق إنها لحظات يتمنى كل مسلم أن يعيشها وأن يسكب شيئا من الدموع فرحا بها الموكب يتحرك ببطء الطريق قد ازدحم بسيل الدموع وابتسامات الأطفال ولفتات الجموع يقف الخطيب بها ويهتف شاعر قلب المقام لكم وفيه المنزل وسار على القصواء يرخي زمامها يقول له كل بننزل وهالممي كلما مر بدار من دور الأنصار أمسك بزمام الناقة لينزل عليهم وهو يقول دعوها فإنها مأمورا وعلى الطرق وفوق البيوت لا تكاد تسمع إلا الله أكبر جاء رسول الله فكأنما في كل قلب روضة وكأنما في كل دار بلبل المدينة كلها سلاحها رجالها نساؤها أطفالها شعابها جبالها اشجارها أحجارها فجاجها كل تنى عن حبه بلغاته ولربما ابكى الفصيح الأعجم الموكب يتهادى بين القلوب والبيوت الأطفال يركضون يقفزون يهتفون وببراءة العيون في خلل الزحام عن صاحب الناقة يبحثون وبلغتهم يعبرون. فيهم أنس رضي الله عنه يصف ذلك بحروف تنبض بالمشاعر فيقول إني لاسعى في الغلمان وهم يقولون جاء محمد رسول الله فلا أرى شيئا وأسعى ولا أرى شيئا فكمنا له في بعض جدر المدينة حتى جاء فخرج أهل المدينة حتى إن العوائق فوق البيوت يترى فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ والله لقد أضاء من المدينة كل شيء ولم ير في تاريخها من حفاوه تعادلها مهما يفد من معظم فذاك يوم طيبه من كل طيب أطيب من طيبه أرجاؤهم ما برحت تختضبوا انس رضي الله عنه لم يزل الطفل الذي لا يهدأ طاف المدينة ينظر وينقل فيذكر بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحي من بني النجار وجويريات ينشدن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فيقول صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن قلبي يحبكن يا له من نبي ما اعظمه ما أرق مشاعره يعلن حبه للصغير والكبير في البيوت وعلى الطرقات بل ويعلن حبه حتى للجبال يمر بعض من عند احد فيقول هذا احد جبل يحبنا ونحبه فحال احد من أبي أنت وأمي أقرب مذرأ وجهك طرف المعجب. وما زال الموكب يسير القلوب له بيوت والبيوت له قلوب الأيدي إلى الزمام تمتد العيون تشخص القلوب تحتضن ظن الركض يتواصل النداء يستد المنزل علي أيها النبي تتنافس الأنصار فيه وما دروا لمن المفاز وأيهم هو أول متجمعون كأنهم سرب القطى متدفقون كأنهم أنهاروا بهم القلوب حدائق بسامة أن التفت جلالة ووقاروا وأمام بيت أبي أيوب لهبت مطيته فقيل لها قفي هذا المناخ فلست من من لم ينزلوه على الخؤولة وحدها كل المواطن للنبوة منزل. نزل صلى الله عليه وسلم عن ناقته فازدحم عليه انصاره كل يعرض عليه النزول ويتسلل أبو أيوب رضي الله عنه فيأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهم في خضم ذلك قال صلى الله عليه وسلم أين رحل قال أبو أيوب هو عندي قال المرء مع رحله هيئ لنا مقيلا وقد هيا حل في دار أبي أيوب وقلب أبي أيوب المدينة كلها تغبط تعرف الشرف الذي حل بين جدران منزله لا تسأل المغبوط عن حاله جار كريم ومحل خصيب شكرا أبا أيوب كزت بنعمة فيها لنفسك ما تريد وتسأل لله دارك من محلة مؤمن نزل الحما فيها وحل المعقل نزل النبي بها فحل بناءها مجد يقيم وسؤدد ما يرحل اي والله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في سفل البيت عن رغبة من أما أبو أيوب فبرغم شدة فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في حرج عظيم لو رأيته وهو يسير في منزله لاشفقت عليه لا يتحرك إلا في مساحة ضيقة من علية بيته لا يتعداها في حس مرهب وإيمان عميق يخاطب نفسه ويقول ويحك أبا أيوب أتعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تكون تحتنا بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب السفل أرفق بنا وبمن يغشانا فقال أبو أيوب والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرت اعين أبي أيوب رضي الله عنه وارضى قلوا كما خطر النسيم فهز أعطاف النبات وشمائل عمية اصفى من الماء الفرات أما إنه لا غرابة فيما قام به أبو أيوب إنه بن سحابة تحوم في سماء الإيثار اسمها الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه شهادة الله يتغنى بها الأنصار يتغنى بها بن النجار أخوال المختار وأبو أيوب من بني النجار خير دور الأنصار وشهادة رسول الله أن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار إذا الله اثنى بالذي هو أهله عليهم فما مقدار ما يمدح الوراء لقد أحبوه حبا ملك عليهم مشاعرهم وخالط دماءهم وحل في سويدائهم وهل يطيق المرء سفر الهوى من بعد ما استولى على لبه فهو أحدهم احدهم ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله ما بك فقال يا رسول الله ما بي من شيء الا اني اذا لم ارك استوحشت وحشه شديده حتى القاك ثم اني اذا ذكرت الاخره اخاف ان لا اراك ان دخلت الجنه كنت في منزله دون منزلتك وان لم ادخلها لم ارك ابدا فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ثم قال قال الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فلا تسل عن حاله نطقت مدامعه بسر ضميره وذكت جوانحه بنار غرامه والكون اشرق والفضاء تعطرا والافق كلله السرور فلا اسى وبعد عام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الصديق رضي الله عنه يخطب، فلم يملك عينه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله في هذا اليوم من عام الأول ثم استعبر ابو بكر وبكى ثم أعاد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول ثم خنقته العبرة ثلاث مرات ثم مضى في خطبته لا يكاد يفهم ما يقول صورة للحب ما أصدقها ومن التصوير تزييف ومين لله أحباب مضوا ما مثلهم بين في الصالحين نظير ولما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا قالوا يوم الاثنين قال فإن ميت من فلا تنتظروا بي إلى الغد فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع بمن أهواه شملي عادلا يا جامع الأرواح بعد شتاتها هكذا كان الصادقون في محبتهم له صلى الله عليه وسلم فمن ادعى المحبة فعليه البينة وليرمي عن قوس الحقيقة من ادعى حب الكرام البرره فاستشهدوا أخلاقه وسيراه أفمن أحب أشياء أخرى فقنوات وشبكات ومحرمات وشهوات وبذل فيها المال والوقت لمشاهدتها والاجتماع إليها وتضيع حقوق الله بسببها والفرح برؤيتها والأسف على فوات شيء منها يعتبر محبا حقا لا بل هو دعي لقيط ما له نسبة الولى إلى المصطفى فانظر لفعل الفتى تعرف مناسبه إن الفعال لأصل المرء إعلام وما كل من هز الحسام بضارب ولا كل من أجر ليراع بكاتب الشاهد الثاني بذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم كل محب صادق يترقب فرصة يتمكن فيها من بذل روحه وما ملكت يمينه لمن أحبه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ذاك الرجل ومن بعدهم يجدون الحسرة في نفوسهم لفوات تلك الأمنية فيبذلونها لنصرة سيعته وسنته جعلنا الله منهم هات قطوفا من محبة السلف يهنا جناها من على الحق وقف أبو بكر رضي الله عنه سحابة من حب تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الغار جعل من جسده درعا يحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر الطلب والرصد فيمشي بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يقلب عينيه خوفا عليه تقلب العين دليل على ما أضمر الإنسان في لبه لمحه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فمن لم يجد بالنفس دون حبيبه فما هو إلا ماذق الود كاذب ذاك جسد المحب أما ماله فمنثور بين يدي رسول الله حمله أبو بكر كله وقدمه لله كله فلم يكن الصديق أبقى لأهله من المال شيئا ما ولم يتبرم ولذا فإن عمر حين سمع من يفضله على أبي بكر نحمر وجهه وغضب ثم ذكر ليلته تلك وقال والذي نفس عمر بيده لتلك الليلة خير من آل عمر إيه إيه إنما يقدر الفرام كريم ويقيم وزن الرجال الرجال يقوم الصديق رضي الله عنه خطيبا في اهل مكه فثار عليه المشركون وضربوه ضربا شديدا غير ملامح وجهه ثم حمل في ثوب الى بيته فاقد الوعي لا يشك في موته فما تكلم إلا آخر النهار ترى ما اول ما قال لقد قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لله رجل بين الحياة والموت ينسى نفسه ويذهل عن آلام تمض جسده ليذكر شيئا واحدا وهو سؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الطعام فيأبى ويقول إن لله علي الا اذوق أذوق طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يهدأ حتى عمل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما لقد كان يشعر بأن حياته وما يملكه لا يساوي شيئا أمام سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله لأبك السوء ولكن كان بي وبنفسي وبأمي وأبي والله لئن عجزت الأقلام وكلت القرائح عن تصوير الدرجات العلى من الحب لرسول الله فإن أبا بكر جسم وجسد أعلى هذه الدرجات بما لا تحمله الألفاظ مهما أوتيت من بلاغة وبيان فلو نطق الخليل لقال هذه هذه ما رأتها قط عيني ووالله إن المرء يجد نفسه عاجزاً عن تصوير كل ما يجول بخاطره ومشاعره وأحاسسه أمام جلالة وإثارة هذه المشاهد فلا يملك المدامع والدمع يعرب ما لا يعرب الكلم والدمع عدل وبعض القول متهم وفي أحد حين حصل الخلل والاضطراب في الصفوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فتقدم أقوام فقتلوا ثم نادى أخرى من للقوم فتقدم طلحة رضي الله عنه وقضيته التي تملأ جوانحه هي نجاة رسول الله ولو قطع في سبيل الله حاله من ولوا الأدبار خوف الموت ماتوا ثم ماتوا جعل يكر على المشركين حتى يدفعهم ثم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرقى به في الجبل حتى يسند ثم يكر على المشركين أخرى حتى صدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماؤه تنزف يده سلت قطعت كفه، سقط في حفرة مغشيا عليه وحاله لا أبالي بعد إذ سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ينحني أبو دجانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى النبل في ظهره حتى كثر فيه وهو لا يتحرك ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى القوم فيقف دونه أبو طلحة رضي الله عنه ويقول لا تشرف بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك وجهي لوجهك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء لو مادت الأجبال من تحتهم أو خرت الأفلاك ما زرزعا حداؤهم دعني من الدنيا فبالفردوس قد حدث الحدات أما سعد بن الربيع فبه سبعون ضربا لم يبق بينه وبين الآخرة إلا لحظات وقد نسي نفسه وشغل فكره بمن هو أحب إليه من نفسه يقول لزيد رضي الله عنهم أجمعين اقرئ رسول الله السلام وقل له إني أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله ان يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم فاضت روحه رضي الله عنه نصرة المختار في أعماقه وصدى التوحيد يروي أبلعا حاله وما المرء إلا حيث يجعل نفسه وإني لها فوق السماكين جاعل فهل علمت مثلهم يا ذا الحجاء لزينة الدنيا ومحو للدجاء لا والله فيما نفكر ماذا يشغل بالنا بمن وصي عند توديعنا اللهم اعف عنا وارفع ما بنا فإن سر البرق من اكناف أرضهم أقول من فرط شوق ليثني المطر فلا تصدق ودادا قبل شاهده فالكحل أشبه في العينين بالكحل الشاهد الثالث امتثال أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أحب محمد صلى الله عليه وسلم كان هواه تبعا لما جاء به وكان صورة حية متحركة للإسلام يتجلى الإسلام في جميع تصرفاته ومواقف صحبه رضي الله عنهم تنطق بذلك وتؤكده إن عد أهل الثقى كانوا ائمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم علموا أن محبته تعني طاعة الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وسمعه يقول وجعل الدل والصغار على من خالف امري فاتبعوه فالعالم اقتادوه كل من بالحق أحيى نفسه لا ترى الباطل يحني رأسه يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص باب للنساء لدخول المسجد فيقول لو تركنا هذا الباب للنساء يقول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما فوالله ما دخل ابن عمر من ذلك الباب حتى مات خلال يفوح المسك عنها محدثا ويثني على آثارها الملواني أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري يقول لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة فوالله لو وجدت الضباء بها ساكنة ما ذعرتها وما أفزعتها حاله سأتبعه ما دام في القلب خافق وما طاف فوق الأرض حاف ونائم نعم إن محبته تعني أن يخضع المرء رغباته لما جاء به رسول الله موقنا أن الخير في ذلك وإن خالف مبتغا فلا يحق أن نضع رأي جميع أهل الأرض في كفة ونضع في الاخرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون هذا هو الشاهد العدل والميزان الفصل من مال عنه هوى ومن أطاع الهوى هوى من سعى في غير حلبته كان موقوفا على التهم لا تقل كيف ولا أين الوصول واتبع خير الملاذاك الرسول الشاهد الرابع نصر سنته والذب عن شريعته لقد بذل المصطفى صلى الله عليه وسلم حياته لله وجاهد وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلم يألو جهدا في إشاعة دينه ولم يخش في التبليغ لوم تلومه واقتدى به المحبون فبذلوا كل ما يملكون أرادوا بذاك اقتفاء أحمد ورضوان ذي العرش والعزة شاع بين الناس في احد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فعقر بعض الصحابة وجلسوا فأقبل أنس بن النضر وقال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فماذا تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد له هيبة في وجهه وفي عاله فلو شاهدته الأسد كانت التهاب فما استطاع أحد ما صنع ووجد مقتولا قد مثل به المشركون روضة الحق ارتوت من دمه عز أهل الحق في الدنيا به حرام بن ملحان رضي الله عنه إمام سوى أن الشجاعة تاجه هزبر سوى أن البلاغ غابه طعن من خلفه وهو يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنفذه الرمح وبقيت لديه فرصة للتعبير عما يدور في نفسه من غبطة بتبليغ رسالة الرسول الكريم فقام ينضح الدم على وجهه وجسده ويقول الله أكبر فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة بزمزمة تنسي الرعود هزيمها وتثقب آذان النجوم الثواقب فهز الموقف قاتله فأسلم وحاله ورب الكعبة إنه للفوز فإلى ما العيش في الترب ارحلا اصعدا فوق السماوات العلاء ولما ارتدت العرب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدوا مهاجمة المسلمين في المدينة وصار الصحابة كما وصفهم عمار رضي الله عنه كنعم بلا راع والمدينة أضيط على أهلها من الخاتم في هذا الظرف الحرج العسير يأتي أمر أبي بكر بتنفيذ بعث اسامه من بعد الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج جرد السيف أبا بكر فما طبع السيف ليبقى مغمدا ولما استؤذن في تأخير بعث الجيش نظرا لتقلب الأحوال ارعد وأبى اباء إباء البكر غير مذلل وعزما كحد السيف غير مفلل وقال والله ما كنت لأستفتح بشيء أولى من إنفاذ أمر رسول الله ولأن تخطفني الطير وأحب إلي من ذلك أحبس جيشا بعثه رسول الله لقد اجترأت على شيء عظيم والذي نفس أبي بكر بيده لو لم يبق في القرى غيري لانفذته. امضي يا اسامه للوجه الذي أمرك به نبي الله ولا تقصر في شيء من أمر رسول الله دمه كالبرق فيه لاهب وهو في الحق حثيث دائب تفزع الأعداء من هيبته في ارتعاد من سنى طلعته فخرج اسامه بالجيش فما مر على حي من العرب إلا دخلهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا لمنعه وقوة فخارت منهم كل قوة فمن يصاول ليثا وهو غضبان لم تغن عنهم سيوف الهند مصلته لما أتتهم سيوف الواحد الصمد وهكذا استن أبو بكر بسنة رسول الله ونصرها فنصره الله وذلكم شاهد المحبة والله وهل يرتجى للأمر إلا رجاله ويأتي بوبل المزن إلا السحائب الشاهد الخامس محبة من أحبه صلى الله عليه وسلم من صحابته الأبرار وأهل بيته الأظهار برهان حبه ايا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الرسول حبيبه لما وجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه حين سألته ميراثها فقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورت ما تركناه صدق هجرته فهي بنت من بنات آدم تاسف كما يأسف لكن ذلك عظم عليه كثيرا وجاء علي رضي الله عنه فذكر علي مكانة ابي بكر وقدره قدره وقال له لكننا كنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا ففاضت عينا ابي بكر رضي الله عنه ثم قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي وأما هذه الأموال فإني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع فيها شيئا إلا صنعته والحال فلو قال لي متمت سمعا وطاعه وقلت لي داعي الموت أهلا ومرحبا لقد ثبتت في القلب منكم محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع فكانت عند علي اشهى على الأسماع من نيل المنى والذ في الأجفان من سنة الكرى بل إن عمر رضي الله عنه قد فرض لاسامه أكثر مما فرض لابنه عبد الله فقال عبد الله يا أبتي لما قدمت اسامه والله ما شهد مشهدا غبت عنه وما شهد أبوه مشهدا غبت عنه فقال عمر صدقت يا بني ولكني أشهد أن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك حاله وهبتك قلبي ما حييت ولم أقل ولكن من الأشياء ما ليس يوهب ويقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لأحد آل البيت وقد أتاه بي حاجة إن كانت لك حاجة فاكتب بها فإني أستحي من الله أن يرى أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على بابي وحاله أحب قصي القوم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي الشاهد السادس الذب عنه صلى الله عليه وسلم فلا محبة على الحقيقة لقادر إلا بالذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي للمغرضين والمنافقين والمستشرقين والمستغربين الذين يبثون سمومهم محاربه لله ولدينه ولرسوله ولأوليائه الصالحين في وسائل اعلام واتصال تقلب الحقائق وتجعل العلق محلوى الرائق يقوم عليها غالباً من يصدق فيه تخذتكم درعاً وترساً لتدفعوا نبال العذا عني فكنت من صالها ولنا فيه صلى الله عليه وسلم اسوه ها هو ذا ينتدب من أصحابه من يذب عنه ويكفيه المشركين فيقول من يردهم عنا وله الجنة ويقول لحسان أهجهم وجبريل معك بل أبطل وأهدر دم امرأة كانت تشتمه وتقع فيه نعم فمن لم يؤذبه القرآن وهديه فإن الحسام العرب نعم المؤذب فالذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وشريعته بحفظها ونشرها والتحذير من المتطاولين عليها وكشفهم للناس حتى لا تنفذ شبههم وسمومهم إلى العقول واجب على المحب القادر على أنها بحمد الله شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان لا تضل أطفال الموحدين فكيف بفحول المهتدين لكن ولتستبين سبيل المجرمين وكل من يأتي بأسباب الهدى جزاؤه الحسنى وينجو من ردى والعكس بالعكس قضاء العالم بكل عبد صالح أو ظالم ومن لازم محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة لأن القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم فهم خاصته فكأن القادح يقول رجل سوء له أصحاب سوء والذاب يقول عرضهم عرضي فإن لسعت عرضي أعقارب ألثن فإن لساني في اللواسع ارقم وشتان ما بين ذاب وساب كم بين رئبال الفلات وثعلب كم بين شعواء البزات وجدجد يهدد العبيديون الباطنيون أربعة آلاف عالم بالقتل ليردوهم عن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروا الموت جميعا لا يرهبون عدوا في إغارته وكيف يرهب ليث كر وكم من ضال مبتدع يؤمر بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبهم ويقع في خيارهم ثم يدعي المحبة وهو العار والسب أعد الوضوء إذا نطقت به متذكرا من قبل أن تنسى واحفظ ثيابك إن مررت به فالظل منه ينجس الشمس خاب افلن يبلغن ادنى مراتب صاحب مشى مع رسول الله عشر دقيقه ومن لازم محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات ومنهن حفصة الصوامة القوامة وعائشة المبرأة من فوق سبع سماوات أحب الناس إلى رسول الله وابنه أحب الناس إليه من أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله ومن رماها بعد آية النور فقد كفر بالإجماع وقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى وما قال عن الطهر إلى العهر، ومن يكون ذان سب اللصيق أزراب كل نسب عريقي. يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ومن لازم محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن المسلمين في كل مكان، خصوصا في زمن. دم المسلم فيه هدر وعرضه مباح وماله في ودينه متهم وصرافه من الألم نغم هذه فلسطين والعراق وأفغان والشيشان وكوبا شاهدة ناطقة تتجرع الصاب وتلقى الأوصاب ان كانت الثارات تنسى لونها فلهون لا ينسى ولون لهون من أحب حق النصر وذب بالمستطاع من مال وإعلام ونفس ولسان وقلم وسنان حتى تكتمل فول النصر والتمكين فلا قد كتب الله أن الأرض يرثها الصالحون كتب الإله لتغلبن جنوده وجنود عبد الله في سجين وسنة الله بالتاريخ التاريخ ثابتة تعلو الحقيقة والأوهام تندحر الشاهد السابع توقيعه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه والتأذب عند ذكره والأدب في مسجده مع شوق له حتى بعد موته فالله ما حملت بمثل محمد أنثى ولا نال الوراكف والله. ولقد نال المحبون الصادقون النصيب الأوفى من توقيره فحل منهم محل الروح والنفس وشغل القلب والعين فوقروه توقيرا لم تر العين له مثلا ولا خطرت أوصافه في اذنين وصف شأنهم عروة الثقفي حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية فقال ما مضمونه أي قوم والله لقد وفدت على الملوك والله ما رأيت ملكا قد يعظمه اصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم ابتدروا أمره إذا توضى كادوا يقتتلون على وضوءه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده فكأنما على رؤوسهم الطير ولا غير فهذا السيل من تلك الغوادي وهذا السحب من تلك الرياح كانت أبوابه صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير وحال الواقف بها لي فيك حب ليس فيه تملق أم لاه دين ليس فيه تكلف كانوا يكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم له الصلاة والسلام تترى ما شرى برق على طيبة أو أم القرى لا يذكرونه باسمه مجردا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقروه عند سماع حديثه ودراسته وتعليمه آه وابن المسيب في مرض موته يقول يقول أقعدوني لا احدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متجع وعند سماع حديثه لا يبرون قلما ولا يتحدثون مستشعرين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حالهم شغفنا به في الله حبا فلم يدع هواه لغير الله في القلب موضعا ولقد ظهر جمال التوقير وجلاله فيما أخرجه مسلم أن عمرو بن العاص قال والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه والله ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا ولو سئلت أن أصفه اليوم ما أفق وقار وحب من شد المسك أطيب ومن قطرات المزن أصفى وأعذب لهم أدب لو كان في الماء لم يغض أو البرق ما شام مرء برق كل لبي هذا حال أصحابه وقد نعموا برؤيته وسيأتي أناس من هذه الأمة يودون رؤيته بكل ما يملكون كما ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي حبا لي أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وما له أواه كم قائل قال لي ما الشهد قلت له لا أعرف الشهد إلا من شهودهم فلست أهفز من برق بسارية إلا إذا شامت العينان برقهم وبعد فما كل طلاب من الناس بالغ وما كل سيار إلى الخير واصل هذه شواهد محبته صلى الله عليه وسلم فدونكها ها إن كنت للرشد طالبا فن الخير مرجو الدنا والعواقب فمن ادعى المحبة ألزم الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أتدعي في حبه نسبه هات على دعوى ذي شاهدا وإلا فأنت كمرء تارك النهر دجلة ليبحث في الصحراء عن نهر دجله يغرق الإنسان في ذلته حين يبقى تائها ما بين بين معشر الأحبة بتلك المحبة صارت الأمة على اسم الله في نهار ضاحك والضاح فصارت مثلا في المبادئ سامية وذكرا في الأفواه ذائعة وثناءً على الشفاه شائعة وكانوا ازكى وأبقى على الأرض من أثر الغمام المنهل في ذكر انتصاراتهم تذكير بأيام الله وأحياء للأمل في نفوس الأمة وبيان أن العاقبة للحق ولا تزال طائفه على الحق وكذلك الحق كالسيل ان احكمت سد طريقه دك الحصون فعدن كالاطلال فاذكروا يا قوم من امجادكم ما نسيتم رب ذكر النفع بعد انتصارات المسلمين في القادسيه جمع الفرس عدتهم لمعركه مصيريه فاهتم عمر رضي الله عنه وجمع الناس وولى عليهم النعمان فانطلق النعمان ومعه ثلاثون الفا بحور بدور غيوث ليوث سيوف سهام صقور بزات تخندق الفرس وتحصنوا وبالسلاسل ارتبطوا فتظاهر النعمان بالهزيمة والهرب فاستدرجوا وعن حصونهم وخنادقهم ابتعدوا وانشب النعمان المعركه وهو يدعو اللهم اعز دينك وانصر عبادك وأقر عيني بفتح يكون فيه عز الإسلام ثم اقبضني إليك شهيدا الله أكبر وصالك صولة الرئبال يعدو على من حام من حول العرين واستجاب الله دعاء ونصر الله المسلمين نصرا عظيما وهرب قائد الفرس فلحقه القعقاع فقتله ثم قتل تبع له ملك الفرس وانتهى أمر الفرس بعدها إلى غير رجعا هزت البشرى جناح الخافقين ومضت تخطر بين المشرقين وسأل الجند عن النعمان فقال حديثة هذا قائدكم قد ختم الله له بالشهادة فبكى المسلمون بكاء شديدا فما سلمت مقلة لم تسح وما بقيت مهجة لم تصب أما عمر رضي الله عنه فجسده في المدينة وروحه مع جند يخرج إلى ضواحي المدينة في حرها القاسي ينتظر اخبار الفتح كل يوم ثم يعود حتى أتاه السائب ذات يوم ومعه غنائم لا تحصى فلم يأبه لها وقال ما وراءك يا سائب قال خير يا أمير المؤمنين لقد فتح الله عليك أعظم الفتح قال الحمد لله رب العالمين وما خبر النعمان قال استشهد قال انا لله وإنا إليه راجعون ثم أجهش وبكى ونشد حتى صارت فروع منكبيه من فوق كتده وكاد الحزن ينسيه فرحه الفتح المسمى بفتح الفتوح ثم قال للسائب ومن ويحك قلت فلان وفلان وفلان فلما رأيت ما لقي قلت والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعدهم رجل يعرف وجهه فاندفع يبكي وهو يقول المستضعفون من المسلمين ما ضرهم الا يعرفهم عمر ما دام الذي اكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم ما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر إيه إيه إن النفوس تصاب في أبطالها وحياتها في سيرة الأبطال ونقول بقول عمر كم في الإسلام من أسد مغاوير لا نعرفهم وما ضرهم إذ الذي أكرمهم بالشهادة في سبيله يعرفه يدوسون هامات العذاب نعالهم وقد هوجموا بالقاذفات المبيده فحينا ترى صول ابن خطاب فيهم وحين ترى فيهم شجاعه حمزتي لهم رهبه في قلب كل مضلل كرهب ابي الاشبال في قلب نعجتي اولئك احبابي وصحبي ومعشري وقومي واخواني وأهلي وامتي والمسك مسك فان تبالغ في وصفه لم تزده طيبا وذكر ابن نحاس في مشارعه أن الروم أسرت مسلما قرشيا في زمن معاوية رضي الله عنه وأدخل الأسير على ملكهم فتكلم بين يديه بعز الإسلام فلطمه أحد البطارقة ولا عجبا للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح واعجم فقال الأسير الله بيننا وبينك يا معاوية وليت أمورنا فضيعتنا بلغت المقالة معاوية فأرسل في فدائه فافتدي وسأل عن اسم اللاطم فأخبر ثم ارسل معاويه الى قائد له فطن ذي معرفه وخبره وقال له اني اريد ان تتحيل في احضار ذلك الرجل من القسطنطينيه فقال القائد إني أريد ان أنشئ مركبا بمجاديف خفيه يلحق ولا يلحق قال افعل ما بدالك ولك ما تحتاجه صنع المركب وملأه من كل طرفه وتحفه واعطاه معاويه اموالا جزيلة وقال اذهب كأنك تاجر وبع واشتري وهدي لوزير الملك وبطارقته وخواصه إلا ذلك الرجل فلا تقربه ولا تهادئ فإذا عتب عليك فقل ما عرفتك وسأضاعف لك الهدية متى عدت لك وفعل القائد ورجع إلى معاوية فأخبره فجهزه ثانية وأضعف له وقال هذه للملك ولخواصه ولذلك اللاطم فإذا عزمت على العودة فقل له إني أحب أن أصاحبك فسلني حاجة أحضرها لك جزاء ما قصرت في حقك ففعل القائد فقال أريد بساطا من حرير يحوذ جميع الألوان وصور الأطيار والأزهار والأشجار والوحوش طوله كذا وعرضه كذا والموعد كذا كالحوت لا يكفيه ما يرويه يضمى إلى الماء وفوه فيه رجع القائد إلى معاوح فأخبره فأمر الصناع أن يصنعوا ذلك البصاب في صورة تدهش الناظرين بلا محاذير وكان ثم قال له اذهب فإذا وصلت إلى فم البحر فانشر البصاط فإن الشره والطمع سيحمله على النزول إليك فإذا أتاك فاشغله بالحديث واعرض عليه البصاب وقدم له التحف ثم ابسط الشراع وقيد الكراع والذراع والاسراع الاسراع العلد في ستاره على فم البحر وأقبل المركب فأشرف وراء البساط فكاد عقله يذهب ونزل إلى المركب فتلقاه القائد يعرض عليه البساط ويلعب به لعب الأفعال بالاسماء وأشار لأصحابه بالتجديف فما شعر إلا والشراع يرفع فقال ما هذا فقيد الخراع والذراع وحالهم وقعت أي لكاع كابن آوى وهو صعب صيده فإذا صيد يساوي خردمان جاءوا به إلى معاوية موثقا فقال معاوية الحمد لله علي بالأسير جاء به فقال له هذا خصمك؟ قال نعم قال قم فوقمه كما لطمك ولا تزد بمثل ما عوقبتم به فتقدم المسلم فلطمه وحمد الله وشكر لأمير المؤمنين وحاله اعليت دين الله جل جلاله فرسى له أصل وطال جداره ثم التفت معاوية للبطريق فقال له قل لملكك لقد تركت ملك المسلمين يقتص ممنهم على بساطك من وزرائك وخواصك فاعرف قدرك وإياك وغدرك انا ابن الليل والخيل المذاكي وبيض الهند والسمر اللداني ثم قال لقائده خذه إلى فم البحر ثم ارمه هناك وارم معه بساطه فذهب به القائد حتى وصل به إلى الشاطئ الآخر ورمى به على فم البحر كالخنزير في الطرائد ليس لمن يقتله من حامدي ذهب إلى ملكه وبلغ البطريق رسالة معاوية رضي الله عنه فهاب ذلك الملك معاوية وعظمه وقال لله ابوه أمكر الملوك وأدهى العرب قدموه فساس أمرهم والله لو هم بأخلي من على بساطي لتمت له الحيلة في ذلك لقد أسموه داهية فلم يخطئه معناه وقد قالوا لكل اسم نصيب من مسماه فاللهم لا تحرم معاويه أجر هذه المهمة وارفع ما بالأمة من غمة وكل أسر الأمة أواع قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرهم إلا سبايانا وما رأيت سياط الذل داميه إلا رأيت عليها لحم أسرانا وما نموث على حد الذباء أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا ومعذا إن صحت النية واجتمعت على الحق الكلمة هدم الجدار وقلمت الأظهار وانتهى الإسار وحل الله ما معقدوا وتبر ما شيدوا فاجنوا ثمار العلا بالدين واقتطفوا من بين شوك العوالي زهرة الأمل ولا من نكال فيه نشأتكم فالحوت في اليم لا يخشى من البلل يتوب الوعي في صخب المآسي وينضج من لهيب بالشمس عذق ومن عجائب تاريخ الإسلام أنه لا يتقهقر في جهة إلا تقدم في أخرى فحين كانت بغداد تإن تحت وطأة البويهيين كان الإسلام يتقدم في خراسان والهند على يد السلطان التركي محمود المحب لله ولرسوله فيما يحسب ذي همة بلغت نحو السماء به تبارة الله ماذا تبلغ الهيممون أرسلت الدولة العبيدية الفاطمية بمصر إليه تريد أن تستميله كبير دعاتها على بغلة فارهة تتلون كل ساعة بلون فدعاه إلى نحلته الخبيثة وجمجم ولم يصرح فأدرك السلطان مغزى الرسالة التي لا تميز بين أبي جهل وأبي زرع فانتفض وحاله فإن أرى قولا فيه للحق شبهة نصبت له ميزان ذكر وسنة وإن أرى حقا كنت للحق تابعا وإن أرى غير الحق أطلق قذيفتي وقد رأى مكيدة مدبرة وفتنة محضره فأطلق قذيفته وقتل العبادة بيدي وما أمهل فقد أنزل الله الحديد وبأسه لمن سد أذنيه الهوى والتعصب ثم أهدى بغلته لكبير علماء السنة في بلده ثم عزم عليه أن يركبها فركبها فقال السلطان الحمد لله كان يركبها رأس الملحدين والآن يركبها رأس الموحدين بيان لو صدعت به الليالي رأيت الصبح منها في العشاء وينطلق السلطان لقلعة فيها صنم يحد له الرعاع ليكسر وعليه من الجواهر والأموال ما لا يوصف، فلما بلغه أقبل الهنود مدعنين يبدلون الأموال العظيمة ليترك لهم الصنم فقال بعض أمراء السلطان فلنأخذ الأموال ولندعه فسار السلطان كالبركان ذلك البركان يغلي ويل من عارض البركان يؤمن تجهم يقول ما فحواه والله ما خرجت إلا غيرة للحق فإن غضب أحد من الخلق فإن في ذلك إرضاء الحق إنه إذا نودي يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم كان أحب الي من أن يقال أين محمود الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من الدنيا ثم أخذ المعول ووضعه في أصل الصنم ثم زعزعه بمعاونة جنده فسقط ما عليه من ثم سقط الصنم فأضرموا فيه النار بما عليه فأسلم من عبدة الأوثان يومئذ زهاء عشرين الف وأعلن حاديهم بشكر لربهم وأدعية لا يكتمون احتفالها وانتهى السلطان برايته إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية معال إن جائت الجوزة جوازة وحسن قد حوى الحسن وجازة بمثل هذه المحبة ترتفع راية الله في أرض الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فبشر وسرح ناظرا فلقد ترى عما قليل في العدا متفرجا إن للتاريخ عودا فرقبوه مجدنا ما صنعته الكلمات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تبدأ بالكلام النكرات سوف تخضر روابينا وتحلو بعد عصر المر والقهر الحياه. قد شدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفالفين مورقات رب أحجار بكف الطفل تدمي جبهة ما أسعفتها الراجمات أيها الجيل المحب من لازم المحبه متابعه السنه وموافقه الشرع فالدين إنما اتى بالنقل ليس بالاوهام وحدس العقل وقد كمل وتم فما ثم نقص بعد اكملت دينكم وما ثم نقص بعد اتممت نعمتي فيا أيها الساري على غير هديه رويدا فإن الباب دونك مغلق أيها الجيل المحب إذا خل الاسم من نعوت السيادة وتجرد أصله من حروف الزيادة فصاحبه هو السيد حقا فالصرح أملأ للعيون ممردا والسيف أرهب للعدو مجردا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وبيده لواء الحمد يوم القيامة وأول شافع ومشفع فقل بما ثبت أو بعضه ولا يستهوينك الشيطان ولا تطره كما أطرت النصارى ابن مريم إنما هو عبد الله ورسوله ومن يتدبر ما اتى المصطفى به من الوحي يعبد ربه عن بصيرتي ايها الجيل المحب ان عندكم من وحي السماء ما لا ينبليه التراب ولا تنسيه الاحقاب ان عملتم به ستتم الكون ائمه وقدتم الكائنات بالازمه فكلنا يا اخي ظامئ ودون ذاك المنحنى المنهل فعندنا يا امتي مشعل فكيف يخبو عندنا المشعل اعزنا الله فماذا جرى حتى يهون النسر والاجدل الخيل كل الخيل صهالة ما بال هذا الخيل لا تصهلوا إن العقيدة سيفكم وضمادكم والعروة الوثقى والاستعلاء لوق الثمار جنية وردوا المناهل صافية أيها الجيل المحب جميعا ولا تفرقوا لا تنازعوا فتفشلوا ما ضاع ميرات إلا بتشاكس الورات ما ضاع حقفة له زند له كف لها سيف له حداني أعيدكم بالله أن ترضوا بالخفض ولا تقبلوا الاتحاد والضم إن الضم علامة بناء وآية استقرار البناء فاجتهدوا في الضم وخلاكم ذم كفى يكفي لقد طفح الإناء وضج لهذه الفوضى الفضاء أليس من مخزيات العصر قبرة رعناء تزحم في الوكر الشياهين وتائهم ما له دار ولا قلق يسطو على دارنا قسرا ويقصينا فيا بحار اجعل الماء الأجاج دما إذا علت راية يوما لصهيونا إن كان يحميهم الحبل الذي فتلوا فإن خالق هذا الخلق يحمينا فوحدوا صفكم وامضوا على سنن حتى يهدم ما وما كانوا يشيدون إن العدو الصليبي الصهيوني ثعبان وما يرجى من الثعبان بلسم وشيطان وما يرجى من الشيطان مغنم ومن شرعة ذلك الشيطان أن اقصر اهتمامك على دارك ولا تلتفت لجارك ويوسوس للجار بمثل ذلك حتى إذا أطاعه خرب الدارين واستعبد الجارين ومن شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين جسد واحد وبنيان واحد المسلم أخو المسلم يحن عرق إلى عر ودم إلى دم إذا صاح في جيحون يوما مؤذن أجاب على فاران داع مثوب وإن ذرفت من جفن دجلة دمعة رأيت دموع النيل حرى تصبب وإن مس جرح من فلسطين إصبع شكا ذاخر منه وأن المحصب أيها الجيل المحب إن لبدة الأسد سبب زرع هيبته في القلوب ولبدة الأعداء لبدة مستعارة فلو أن كل أمة استرجعت شعراتها من تلك اللبدة لغد العدو هرا مجرود العنق معروق الصدر بادي الهزال فلا تأخذ منه ولو من مباح إلا بقدر ما يباح للمضطر من الميت. فهو يلفظ أنفاسه في خساسة فلا يكتب التاريخ أنك زدت في عمره لحظة بشراء ما لا تضطر له من سلعه فإن من طبعه الحيواني أنه كنود جحود اولى الأيدي عنده بالقطعية مدة بالإحسان إليه هكذا كانوا وقد صاروا وليصبح السفاح كالشيخ المعمم قاطعوهم قاطعوا كل البضائع من مزارع أو مصانع قاطعوهم تجدوا عن كل لقمة بعدها ذل ونقمة ألف لقمة ترفع الذل وتغني ألف جائع قاطعوهم تقطعوا عن كل مجروح نزيفة تدفعوا عن كل مظلوم حتوفة قاطعوهم, قاطعوهم قاطعوهم قاطعوهم وإن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. يا أيها الجيل المحب العلم العلم به يتبين الرشد من الغي يا سليل العلم ماذا غيرك أنت للعلم وهذا العلم لك قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ضمآن بصفو الماء غص ميز الأشياء تعرف قدرها ليست الأرة من جنس البرص والعلماء العلماء اغراء بالوقوف على توجهاتهم وهم أعلموا بالمقاصد والمصالح والمفاسد هم شعلة في الليل هم علم لنا في كل نازلة نهب ونفزع وحداء بالوحي حداء معشر العلماء الهدا لو أتقن الحادي حداء واحدا لم يرغبوا عنه لحاد ثاني أخيرا أيها الجيل المحب لا تياسا وأملي هون عليك والتئذ ما كل عادي يسبق فاسمع لقول قائل محقق يدقق إن الغرب الصليبي الصهيوني اليوم يملك وسائل القوة المادية لكنه لا يملك القدرة على الاستمرار لأنه خاو من العوامل التي يكتب الله لأهلها الاستمرار وشهد شاهد منهم فقال لقد انتهت الحضارة العظمى للرجل الأبيض لأنه لم يعد لديه ما يعطيه يسمونها العظمى أجل بات عظمها كسيرا فما يرجى لها من تدارك؟ ذاك والله آت بعد زمن طويل أو قصير فلن يغير المصير لأنه سنة من سنن الله القوي فالإسلام بإذن الله قادم ليصلح ما أفسدته الجاهلية في الأرض من طريقين طريق هادئ بطيء مأمون متدرج مضمون نحبه ونرتضيه وندعو له ولو استغرق تمامه الأجيال والسنين وطريق صاخب عنيف يعاقب بالمثل تغديه حماقات الغرب النصراني وحماقات اليهود وبحمد الله فإن الصليبية الصهيونية تعمل ضد مصالحها اليوم وهي تبطش بالمسلمين في حماقة إنما تولد أجيالا هي أصل بعودا وأطول نفسا وأكثر وعيا وأشد مراسا ممن تحاربهم اليوم وكذا المسك إذا ما زيد سحقا زاد طيبا براعم فلسطين يشهدون مع ما يعانون ويكابدون فبلسان الحال يقولون لبني صهيون مهما فعلتم يا أفاعي فالسقوط مؤمل سرتم غدا تتناف منا الرؤى والمشعل فهنا على بطحائنا وعد صدوق صيقل لا بد يومه والحق لا يتبدل فلقد دن العهد الذي قال النبي سيحصل وعقلاء الغرب يذيكون ذلك ويحذرون منه لكن الحقد أعمى حمقاه عن رؤية الحقيقة وأصمهم عن سماع نصيحة ليقضي الله أمرا وتتحقق سنته أن العاقبة فللباطل جولات ثم يذهب هبا والنافع يبقى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمقط في الأرض وسيعلم الكفار لمن عقب الدار إنه الحق وعته أمة خلقت للنصر لم تخلق لتهزم سيصير الموكب الأسماء إلى نصر وتمكين من الله ومغنم إي والله معشر الإخوة والله ما أعداء الله عند أنفسهم إلا كجمرة متوقدة لا يسبعها حطب الدنيا وغرفة مما إن تخمدها فهو هم مقبولون بقوة الله فكما تمت تربية موسى في قصر فرعون بقدر الله يتم اليوم بقدر الله مولد جيل ما بعد الغتاء على يد الأعداء مع تضحيات ولأواء وعناء وابتلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعزاء الأمة وهي تبتلى كتاب الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هل تربصون بنا إلا الحسنين وعزاؤها في الآخرة أن لها الجنة ورضوان الله يا امتي لا تياسي ما كاسب إلا وخاسر أو ما علمت بأن دار الخلد عفت بالمخاطر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صبرا إذا طال الطريق بنا وما شدت إلى العلي الرحال وإذا رأينا ألف دجال وألف يد تذكرنا بكف أبي رغال صبرا فوالله الذي خلق الوجود لنا وأرشدنا إلى صدق المقال قسما يقرب للحقيقة ما تباعد من خيال لن يثبت الباغي على قدم إذا عدنا إلى رب الجلال فالجئي لله يا أمتنا فاز من كان إلهي ملجأه قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء فأدركنا أي رباه ورحم وانعم وأشربنا يا رباه في القلب حبما تحب وكره كل غي ومأثم ونسألك اللهم منك إعاذة من الحور بعد الكور والبوء كالعم ووفقنا يا رباه للصالحات في الحياة وعند الموت بالصالح اختم وأصلح لنا اللهم الاخره التي إليها رجوع وحبنا دار منعم ولا تخزنا يوم القيامة واغفرا ذنوبا وجنبنا عذاب جهنم وأوزعنا يا رباه أن نشكر التي علينا بها أنعمت والفضل اتمم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا والمسلمين بفتنه فاكمنا شر ندرأ بك في نحره اشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين أعداء الدين من يهود ونصارى ومنافقين ومشركين اللهم مفرق جمعهم وشتت كلمتهم واذهب ريحهم واجعلهم غنيمه للمسلمين اللهم كل اخواننا المسلمين المضطهدين المستضعفين المظلومين والمجاهدين في العالمين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم فك اسر المسلمين اللهم فك اسر المسلمين اللهم فك اسر المسلمين اللهم رد موسى الى امه ردهم لاهلهم غانمين سالمين غير مفتونين يا ارحم الراحمين قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء فادركنا يا رباه ورحم وانعمي لنا من إذا خيبتنا ربي فاستجد دعاء وبالخيرات يا رب ثممي وصل على خير البرايا محمد وأصحابه الغر الميامين سلمي وها أنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفر الله العظيم لزلتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا